لا ي س م ع و ن إلى ا ل م ل إ て ل ること ل 知っていることを ن っていることを知っているこ و ل ه っていることを知っていることを知っ ا いることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون واذا ذكروا لا يذكرون واذا راوا آ ي ا ت يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إ ن ا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هي يا هذا يوم الدين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 マーレコムレーテンエーソーン。ベルホムリオムステスリモン。ワー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 فحق علينا قول ربنا إ ن ا لذائقون ف أ غ و ي ن ا ك م إ ن ا كنا غاوين ف إ ن ه م يومئذ في العذاب مشتركون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 آ ل ه ت ن ا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إ ن ك م لذائق العذاب ا ل أ ل ي م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 لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين ك أ ن ه ن بيض مكنون ف أ ق ب ل بعضهم على بعض تسألون. قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين あいざ مت ا وكنا ترابا و ع ظ ا, أ م إ ن い ا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إ ن ك ت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين إ ن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أ ذ ل ك خير نزلا أ م ش ج ر ة ا ل ز ق و م إ ن ا جعلناها ف ت ن ة للظالمين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 إن لهم عليها ل ش و ب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضار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 たえふかん آ, آ ل ه ه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم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 وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد منا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم ف ك ا ن و هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم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 وبالليل أ ف ل ا تعقلون و إ ن يونس لمنا ل م ر س ل ي ن إ ذ أ ب ق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين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 イうことを言うことを言 ا ل とを言うことを言うことを言うこ ع を言う ن とを言うことを ل うことを言うことを言 ا こと ه 言うことを言うことを وما معلوم وإنا الصافون وإنا المسبحون منا مقام إلا لنحن له لنحن كانوا ليقولون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 موسوعه إ م ا ل ن ا ب ن س ي ل ل ع ل ه م ا ل ا س ل ه م ي و ب ص ر ه ア بعذابنا يستعجلون ف إ, ا ف ذ ا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون